اصحاب الجنه هم الفائزون لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله وتلك الامثال نظربها للناس لعلهم يتفكرون